الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب اليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصاديح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبقس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تَكَادُ تُمَيَّزُ مِنَ الْغَيْبِ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْزٌ سَأَلَهُمْ فَزَلَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ قَالُوا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ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 لهم مغفرة واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بها في الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الارض بلولا فامشوا في مناكبها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 فَمَن يَمْشِي مُكِبًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّن يمشي, أم يَمْشِي سَوِيًّا على يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي السمع وَجَعَلَ لَكُمُ السنع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قَلِيلًا مَا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 وقيل هذا الذي كنتم به قل أرأيتم إن أهلك لي الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصلح ماءكم غورا فمن يأتيكم بما